قل المفرط يستعد ما من ورود الموت بد المفرط يستعد ما من ورود الموت بد قد أهلكم دهر الشباب وما لا يسترد أو ما من له البطش الأشد أو يخاف أخ المعاصي من له البطش الأشد يوم <تصفيق> يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد فانما يشتغل الفتى لهوي والأمر جد فإنما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد أبدا ما غايد الزمان لأهله تعب وكد وحاد الموت يحدو يمن يؤمن أن يقيم به وحاد الموت يحدو وترح داعات الملون على مؤمنها وتغدو يخل في ثوب النعيم سَيَمْشُونَ فِي الثَّوْبِ النَّعِيمِ وَجُودُهُ قَدَمٌ وَلَحْدُو وَالْعُمْرُ يَقْصُرُ كُلَّ يَوْمٍ ثُمَّ فِي